استعجلت الرحيل ورحلت في غير وانك استعجلت الرحيل في غير وانك بين خطوط ديب صمت صدى صوتك عفوا هنا ضحكت هنا بكيت هنا على صدري غفيت هنا ضحكت هنا بكيت بكيت هنا على صدري غفيت هنا تصاويرك على حيط البيت هنا على كتف العبد لعب الأطفال يا بقايا من بقايا امنياتك هل انت وهي ضاعت في مكانك استعجلت الرحيل ورحنت في غير واد استعجلت الرحيل ورحنت في غير واد سطالع وجهك الحاضر الغاير وين انت وما شوفك وحدي اسأل وحد جاوك حتى في اصغر شياك أبقى اتأمى الوراق في وجوه الناس طالت وجهك الحاضر الغائب، وين انت ومتى اشوفك وحدي اسأل وحد جاو حتى في اصغر اشياء اخطأت ام الوراق استجدي صوتك استجدي وجهك أستجد صوت، أستجد وجدات، ولو في لحظة وهم كم دت الدمى بعيوني، وإنت حساس القنام، أستجد صوت، أستجد وجدات، أستجد صوت، أست. وانت لا لو انا في لحظه وهن كنت كان نايم ودي ولي تحسس القلم ضحكت هنا بك انا على صدري وفيت هنا ضحكت هنا بك بك هنا على صدري قفت هنا تصاويرك على حيط البيت هنا على كتفي لا لعبنا اطفال هنا بقايا من بقايا امنياتك حالت انت وهي ضربت في مكان staajaltur rahim urhant fi ghayra wa staajaltur rahim urhant